موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاطون على طعام المسكين، وتاكلون التراب فأكل اللمنو، وتحبون المال، وتحبون المال، وتحبون المال حفنا. 129. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا واننا له الذكرى يقول يا ليتني قد لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ارجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي